قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لغنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت اخرعهم قالت أخرى لأولا هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأولاهم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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواب